صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في ذكر الأحاديث الواردة في فضل سورة البقرة وخواتيمها وآل عمران وما جاء في فضل آخر سورة آل عمران وتناولنا في المجلس الأخير فضل سورة البقرة صورة المقار وبمجموع ما ثبت لها أو مجموع ما ثبت لها لهذه الصورة بينا أنه تسع فضاء ثبتت لهذه الصورة منها أنها أطول صورة فبالتالي يثبت لها أنها تحوي أكثر تكون أكثر الصور حروفا والحرف بحسنة وعشر امثالها وان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البطرة وانها حاوث على نور اعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته لم يعطه نبي قبله والفضل الرابع انها تشفع لصاحبها والفضل الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها الزهراء والفضل السادس أنها سنام القرآن والفضل السابع أنها سبب لنزول السكين على ما سنراه الليلة إن شاء الله والفضل الثامن أنها آمان من السحر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة والفضل التاسع أنها حوت أعظم آية في القرآن على الإطلاق وهذا أيضا سنراه الليلة إن شاء الله فعلا فأما حديث اليوم فهو حديث أسيب بن حضير رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي فظلنت أن فرسي انطلق فرسي انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ, أبا عتيك فالتفتوا فإذا مثل المصباح مُدلى بين السماء والأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ، أبا عتيك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطعت أن أنضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيح وهذا الحديث سبق شرح ما يشبهه عند الحديث عن فضاء القرآن وأن القرآن تنزل لأجله السكينة وتحدثنا عن السكينة فهي يمكن أن تظهر للعبد على صورة نادية وغالبا تظهر لأكثر الناس على الصورة المعنوية أي نحن لا نرى السكينة ولكن نشعر بها حيث تنزل الطمأنينة على العبد بقراءة القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهذا أمر مشاهد معلوم ولكن الله أحيانا يظهر بعض الكرامات لأوليائه والأولياء هم المؤمنون المتقون فأسيد بن حضير كان يحدث معه العجائب فهو وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنه أيضا أكرمهم الله تعالى بشيء علم نراه فهو أنهما كان إذا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والظلام قد حل بالناس فإن الله قد أنار لكل واحد منهما يده أي يخرج النور من يده يضيء له الطريق يعني كان الناس يبصرون نورا يمشي في الطريق فإذا افترق عباد بن البشر وأسيد بن حضير كل منهما يذهب إلى بيته يرون نورا يسير عن الشمال نورا يسير عن يمين فهذا كرامة ثبتت لأسيد بن حضير وغيره وهذه مسألة السكينة السكينة رأيناها في تفسير قول عز وجل في سورة البقرة قال لهم النبي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فبعض العلماء حمل السكينة هنا على الأمر الماد المادي وبعضهم حمل على الأمر المعنوي ونحن نقول كلاهما جائز فالسكينة هذه عندما رأوا التابوت ذلك الصندوق الذي فيه بقايا مما ترك موسى بقايا مما ترك هاروم وجاءت تحمله الملائكة يعني رأوا صندوقا في السماء جاي من السماء وهذه آية عظيمة كانت لبني إسرائيل فلما رأوه رأوا ذلك التابوت الصندوق جاي سكنت نفوسهم ولم يختلفوا على أميرهم هذا الذي أمره عليهم نبيهم يعني كانوا مختلفين فلما نزل أبوت سكنوا هذه السكينة معنوية ومنهم من يقول بل خرجت السكينة من الصندوق على شكل سحابة كما هو في هذا الحديث فلا نستبعد مدام حدث للصحابة رضي الله تعالى مثله فيحدث كذلك لبني إسرائيل وتبت هذا الأمر لكثير من الصحابه ثبت لرجل يقص ان انه البراء بهذه الكماسات ان رجل غير اسيد محظير ثبت ايضا لاسيد محظير يقول بينما اقرا بينما انا اقرا ليله سوره البقره وسيد محظير حدثت له وهو يقرا سوره البقره في صحيح البخاري ساتي ساتي بعد حين في في فضائل سوره الكهف من حديث الباراء بن عازم أنه هذا الرجل كان يقرأ صورة الكهف فنزلت إذن السكينة لقراءة صورة البقرة مرة ونزلت لقراءة صورة الكهف مرة أخرى السكينة زيادة على أنه يشعر بالسكينة والطمأنينة نزلت بشكل مادي وهي سحابة نزلت من السماء مثل السحابة وتدلت يعني وفيها في هذه السحابة السحابة كيف تكون غيامة تكون سوداء سحابة سوداء وفيها النور النور هذو فسرته الروايات بأنه ملائكة رواية التي سبقت ملائكة كانت داخل السحابة فكان إذن تشبه ماذا كشيء مظلم فيه قناديل فيه قناديل يعني مصابيح شوف هكذا يعني مثل ما تشوف شيء تظن أنه قناديل جو سحابة مظلمة فيقول بينما أنا أقرأ الليلة صورة البطرة إذ سمعت وجبة والوجبة هي السقطة كقول أزل وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها إذا وجبت أي سقطت وهذا الحديث قد لفظة مرت مع معنا أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه قال أبو غريرا فإذا بوجبة سمعنا وجبة يعني الشيء سقط كلهم سمعوها وهذا دليل على أن الله كان يكرم الصحابة ببعض الأمور الغيبية فسمعنا وجبة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر هذا حجر. سقط في جهنم منذ سبعين عاما الآن بلغ قعرها يعني منذ سبعين عام هو نازل الآن منذ عام الآن بلغ قعرها هذا يأتي به العلماء لبيان ساعة النار قال إذ سمعت وجبة خلفي فضمنت أن فرسي انطلق يعني شارب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبعوتك أي إن جاءك هذا الأمر مرة أخرى اقرأ ولا, ت... ولا ت... تحملهم كمل قرائتك فالتفت فإذا مثل مصباح مدلة مثل مصباح مدلة بين السماء والأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لدائما اقرأ أباوتك أي لا تترك القراءة ما توقفش كم الإقراء يعني إذا رأيت مثل هذا الأمر واصلت في القراءة وانضي ولا, ولا تقف عن القراءة لكن هذا امر. صعب يعني الإنسان يشوف مثل هذا الأمر يعني ربما سكنه الرب يقف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أمضي ما استطعت أن أكمل يعني ملكه شيء من الخوف أو غير ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة ما استبزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب يعني لو أكملت قراءتك لرأيت أكثر من ذلك لرأيت العجائب هذا الحديث روانه المحبان وقلنا أصله في الصيحين أصله في الصيحين كذلك من الفضائل التي رأيناها أن القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة بكامله ليحفظ القرآن مقدار ما تحفظه يشفع لك عند الله لكن هناك مزية للبقرة العمران أنها تأتي في المقدمة أوجه الحديث وهو ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا دائما يشترط العمل بما يحفظه المسلم لكي يكون له هذا القجر تقدمه سورة البقرة وآل عمران أي في المقدمة سورة البقرة وآل عمران وآل عمران قال اللواس فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال يعني تشبيهات المثل هو ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق أي فلق غمامتان بينهما فلق منفصلتان او كأنهما فرقان من طير صواف من طير من طير فرقان يا جماعتان من طير طير صواف فاتحة اجنحتها تحاجان عن صاحبهما اي تأتي الله عز وجل وتحاج عن صاحبهما الذي يحملهما ان كان مقصرا فيدفع عنه الله عز وجل العذاب وان كان كاملا إن كان قد استوجب الجنة زادوا الله به درجات في الجنة إذن هذه الشفاعة بنوعين إما زيادة في الثواب أو دفع عقاب هذا شرحناه وحديث آخر عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصير مرفوعا أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلم البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان أي زهراء فيها نور والنور هذا يمكن أن يحمل على النور المعنوي وهو أنها تضيء لك الطريق لما فيها من الأحكام الكثيرة ولم فيها من رد شبه المنافقين ورد شبه المشركين ورد شبه اليهود والنصار ليقر البقرة والعمران البقرة تولت امر المنافقين واليهود والعمران تولت امر المنافقين والنصار فهذا نور وإنسان عندما يتعلم الأحكام التي في البقرة مثلا يجد نفسه ربما قارب أن يصف يعني يخشى فقط أن يقول سرت عالما يفهم كثير من أحكام وآب عمران متممة متممة فمثلا نجد البقرة تذكر الحج فقط ولا توجبه آب عمران توجب الحج توجب الحج فيه فيها نور فيهما نور ويمكن أيضا أن يكون نور يحدث لك كما حدث لأسيد الحضير أنه ينزل عليك نور من السماء هذا محمول فقال تعلموا البقرة وآل عمران فإنهم الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف وذكرنا أن تركها حسرة في هذا الموقف الذي ما يكونش حافظ البقرة وآل عمران ويرى فضل أهل البقرة وآل عمران واذا يتحصر فهنا تركوها حصرة الإنسان عليه أن يشرع في حفظ هاتين الصورتين وحديث الآخر عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام بألفي عام أنزل منه آيتين أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطا لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربهما شيطان هذا الحديث رواه الترمذي معنى هذا الحديث إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام يقول العلماء نحن نعلم أن نفتن في الصحيحين أن الله عز وجل خلق كتب كتابا فهو عنده تحت العرش مش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي هذا هو الكتاب إن رحمتي سبقت غضا ومن مقتضى رحمة الله تعالى أنه أنزل آيتين من آيتين تأسورة البقرة التي فيها رفع الأغلال ووضع الآثار وفيها العفل كما أن فيها يا ربنا لا تحملنا ما نبا قتلنا به على نعم ولا تحمل علينا إسراء كما حملتها لدى مقابلنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وافو عنا واغفر لنا وحمنا هذه مقتضاة إن رحمتي سبقت غضبي هذا هو مقتضاة إن رحمتي سبقت غضبي فهذا الكتاب كتبه الله عنده قبل ما يخلق سمد الأرض بإلفي عام وأنزل منه آيتين آيتين خاتم بهما سورة البقرة إذن فهذا يدل على فضل هاتين السورةين لذلك ينفر الشيطان منهما إذا قرأت في بيت ثلاث ليالي وفي رواية عند النساء بن حبان والحاكم أو في رواية للحاكم قال ولا يقرآني في بيت فيقربه شيطان ثلاث ليالي لا يقرآني في بيت إلا وإن الشيطان لا يقربه ثلاث ليالي ليالين. من هنا تجد بعض الناس ربما يقول من قرأ البقرة من قرأ البقرة كاملة لا يقربه الشيطان بيته ثلاثة لايالين ولكن ما يقول ربما لا يقربه أكثر من ذلك لماذا? لأن البقرة كونها من القرآن الشيطان ينفر من القرآن كونها تحوي آية الكرسي الشيطان ينفر من آية الكرسي كونها تحوي هذه الآيتين الشيطان ينفر ناتين, ناتين نور على نور سيفر الشيطان أكثر ربما أن أقول أكثر من ثلاث نيالين والآن ينتقل المصنف رحمه الله للحديث بعدما تحدث عن بقرة وخواتيمها وآل عمران جملة الآن راح يتحدث عن آخر آل عمران فأن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى أنه قال لعائشة في بعض روايات عطاءه الذي يحدث يقول دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ومن المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فقال لها عبيد بن عمير أخبرين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكتت وفي رواية ثبكت في رواية سكتت وفي رواية شرعت تبكي فثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي أي دعيني أتعبد الليلة لربي قلت والله إني أحب قربك وأحب ما يصرك أي إنني أحب قربك وأحب ما يصرف شأنه الزوجة الصالحة مع الزوجة الصالحة قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجرة أي الحجر تبلم وهذا في إشارة إلى أنه صلى جالسا صلى صلى جالسا وهذا هو أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كان يقول لك حدثني يا ما أعجب شيء قرأته عن رسول الله ما الذي تقول مثلا انا أنا أقول أتأجب من حلمه الأولي أتأجب منه كونه يضرب ويجبذ مثلا من هنا ويضر يبتسم أنا أعجب شيء لا لا واحد كباش يشوف صاحنا بحسب الصفة اللي هو يبحث عنها نحن نبحث عن الحلم فلتعجب من حلمه فهي لماذا ذكرت هذا تعجبت من نبي هو خير الانبياء من نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويبكي هذا هو السرع العاجب لماذا تعجبت من هذا لماذا يبكي الذي يبكي هو المسيء هذا هو الظاهر الذي يبكي هو المسيء يبكي على إساءته ولكن كما سيء كما آتى في حياتها أو أمت رأينا أمس لم الحديث الأمس الحديث ابن عباس لما دخل عليها وبشرها لم نكمل بشرها بعدة بشاعر ماذا قالت له في الآخر لم نكمل. فقالت له إليك عني يا ابن عباس وددت أنني كنت نسيا منسية هكذا اختمت الحديث لما صار يبشرها قالت له عني خلينما تسكيها هذه وددت أنني كنت نسيا منسية وكانت كلما تذكرت خروجها يوم الجمل تبكي وتقول يا ليتني كنت حيضا الحيضة هي الخرقة التي تستعملها المرأة في الحيض فلاحظ تأجبت لكن هي رأت ما يمكن أن تسميه أن تسميه طفريات ومعصية لكن النبي صلى الله عليه وسلم وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخ فتحدث فقالت فقال، فلم يزل يبكي حتى بل حجرة قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته حتى بل لحيته قالت ثم بكى حتى بل الأرض بل الأرض التي تحتها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 ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها رواه ابن حبانة في صحيح لذلك لابد أن الإنسان إذا كان حق للقرآن ويتحدث يعني الأولى أن يدفعه لا نقول يجب الأولى أن يدفعه لكن هاتين الآيتين يجب عليك إطلاق لماذا بد أن تتقرأها أن تتأملها وان تتفهم معانيها وأن تعلم المقصد من نزولهم لأن الله عز وجل استدل بمخلوقاته وعظيم المخلوقات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فأنت الآن يا ليتك تتفكر في خلق السنوات والآل ثم تفكر في خلق نفسك ولذلك أطلنا حصة كاملة في تفسير هذه الآل في صورة آل عمران لابد أن تتذكر ساعة خلق الله تعالى ساعة السماء ساعة الأرض ساعة الجبال ساعة البحار وثم تنظر إلى نفسك وعجيب خلقك كيف صورك الله فأحسن صورك وعدلك الإنسان لابد أن يتذكر أحيانا قدرة الله تعالى ثم لا يسأل إلا أن يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله وثم يأتي بتتمة هذه هاتي هاتي الآيات هذا فيما يخصه سورة البقرة فيما يخص سورة آل عمران فيما يخص خواتيم البقرة وخواتيم سورة آل عمران ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى في الخاص بعد العام وهو يتحدث الآن لنا تحدثنا عن آية الكرسي آية الكرسي قال الترغيب في قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها وقول عز وجل وسع كرسيه السماوات والأقل ومعنى الكرسي ومعنى الكرسي طبعا ينقل العلماء قولين في ذلك والصواب هو ما جاء ثابتا بسند صحيح عن ابن عباس ومجاهد بن جبع وسعيد بن جبير وغيرهم كثير قالوا الكرسي هو سرير الملك الكرسي هو سرير الملك موضع القدمين من العرش الله عز وجل استوى على عرشه والكرسي هو موضع قدمين من العرش هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى بخلاف من فسره بالعلم قال الكرسي هو علم وسع كرسيه وسع علمه قالوا ومنه سمي الكراس ومنه سمي الكراس لأنه محل العلم الذي يقيد فيه العلم ولكن الصواب ان الكرسي هو ماذا جاء ثابتاً من الدليل؟ الدليل تكرر في تفسير آية الكرسي الدليل هو ما جاء في مصدرة الحاكم وغيره ومعجم القبراني أن ابن عباس والحديث تجدون في سلسلة الأحاديث الصحيحة لا أدري أي مجلد لكن تجدونه هنا ابحثوا فيه فالمجلدات قليلة ثمانية مجلدات فقط أظن أن المجندة الأولى المجندة الثانية الثالثة تجدون هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن, إن الكرسية أمام العرش كحلقة في فلا إن الكرسية أمام العرش كحلقة الحلقة هي الحديدة ندورها الحديدة من السلسلات تسمى حلقة صورة بحديثا من السلسلات يسمى حلقة ان الكرسي امام العرش كحلقة في فلاة. وان السماوات والى امام الكرسي كحلقة في فلاة. انظر الى عظمة الخلق. ان السماوات تحدثنا عنها. وعن عظامها وعن ساتها. هذه السماوات والارض امام الكرسي كحلقة في فلاة. في سحرا. ثم الكرسي امام العرش كحلقة في فلاة. ولا تتحدث عن الله. لا تهادث عن الناس والله رو اكبر. فهم. وهذا سيأتي بيانه عند شرح الكب... اسم الكبير اسم الله العظيم الكبير فهذا إذن يدل هذا الحديث على ماذا أن الكرسية ليس هو العلم ولكنه جرم جرم يعني شيء محسوس شيء محسوس آية الكرسي سميت لأجل ذلك بها وما جاء في فضلها جاء في فضلها أحاديث كثيرة منها ما, جاء ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من رواية التلمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أنه أبو أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر سهوة فيها تمر ما معنى السهوة السهوة مثل الطاق في الحارق مثل الكوة مثل المشكات الطاقة في الحائط مثل الطاقة بصحة ما تخرجش البر الطاقة. الطاقة هذه لغة فصحة الطاقة نقوله الطاقة الطاقة الطاق لغة فصحة الطاقة في الحائط تسمى كوة وتسمى سهوة لو جعلت لها منفذا صارت نافذة إذا يكسب منافذة لأنه خرجت البرى وقيل إنه رف في الحائط كذلك السهوة من فسرها بأنها طاقم في الحائط يشبه الرف وقيل مثل الصفة أي مكان يجعل خاصا يعني تجعل فيه أهراض أهراض من البيت وغير ذلك كأهل الصفة مكان خصص لفقراء المهاجرين فقال كانت له سهوة فيها تمر وقيل البيدر البيضر هو الذي يوضع عادة فيه ماذا؟ البيضر يوضع فيه القمح أساهل لكن الذي يوضع فيه التمر قالك يسمى سهوة والصحيح أنه يسمى جارين وسيأتي جيران التمر ما في نسمعه جيران التمر هذا هي الجارين هو يوضع فيه التمر أما البيضر فيوضع فيه القمح كان له كانت له سهوة فيها تمر وكانت تجيء الغول والغول هو يطلق اسم يطلق على الشيطان الرجيم يطلق على الجن الغول لماذا قيل لانه يغتال الناس لاغتيالات ارهابي الشيطان ارهابي لانه يغتال الناس فهو غول سمي بهذا الاسم وقيل على خرافة الجاهلية على خرافة الجاهلية سواء الجاهلية الأولى ولا الثانية تجد الناس يظنون أن الغول سمي غولا لأنه يتغول يتلون يتلون بتلون الأرض التي هو فيها وهذا في الحقيقة من خرافات الجاهلية صحيح إن الجن يتلون يتصور لك بصورة كاذا يتصور لك بصورة لكن سمي غولا لأنه يغتاب فقال وكانت تجيء الغول يقصد الشيطان يقصد الجن كان يجيء الجن فتأخذ منه من هذاك البيض ارتع التمر فيأخذ منه قال فشك ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنتما واش تعرفت القصة فابت من عندنا أبي هريرة لا هي عن أبي هريرة في البخاري لكن ثابت في تلميذ عن أبي أيوب وثبت عن غيري يشكن أبي بن كعب يعني الشيطان راح ثلاثة من الصحاب لأبي هريرة ولأبي أيوب الأنصاري وأبي بن كعب في ثلاثة أحدث لهم هذا الأمر أنه قال فكان يأخذ منه قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب أرجع وين كنت فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله يقصد الغولة بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذها مسكها. أخذ الغولة شوف قاعد الغول هو يخاف الإنسان المسلم فبعا الجن هو الذي يخشى الإنسان بشرط يكون مؤمن تقي هو الذي يخفاه يخشى. فإنسان لو خشي من الجن نخشى عليه أنه يكون قد خشيا من غير الله أن الله عز وجل أو دعاه الإيمان أو دعاه القرآن فلا يخشى شيئا تبعنا لأن الملائكة الله عز وجل يقول له معقباتهم من بين يديهم من خلف من أمر الله أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لماذا صعب الناس اليوم بالجن لأنهم غيروا ما بأنفسهم فتركهم الله عز وجل وهذه الشياطين يلا الضربوا بيناتكم للقوية التصر لاوب العقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونا من امر الله واذكر لكم قصه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أبو جهل أن يقتله كيف فرق وقال اني رأيت هولا ونارا وأجنحة رأيت ملائكة فالملائكة تدافع عن ابن وكيف لذاك لذا يعني كيف يمكن أن يستشعر الإنسان هذا إذا كان يجهل الإيمان بالملائكة لذلك كان ركن الأركان أركان الإيمان إمام الملائكة يعني له ثمرات عدة بين هذا أنه إنسان يعلم أن الله حافظه بهم مثل هؤلاء الحفظة فهناك الكتبة ليكتبوا هناك الحفظة الحفظة هؤلاء هم الذين يحفظونك قال فأخذها فحلفت أن لا تعود الغول أن حلفت أن تعود فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي أن هذا الغول كان يتصور بصورة ابن آدم كما في حديث أبي هريرة تصور له بصورة ابن آدم كاملة وهنا تصور له بصورة بين الآدمين والجنيين يعني صورة يشبه الآدمين المهم يشبه الآدمين أما أن يأتي الغول ويأخذ شيئا دون أن يتصور فهذا لا يقع قد يخفي نعم الشيطان يخفي الشيء لكن أن يأخذ لا متى يأخذ إذا تصور بصورة ابن آدم أو قريبة صورة مشابهة لابن آدم لماذا أقول هذا لأن كثير من الناس ربما يدعون يسرقون ويدعون أن الشيطان سرق هنا مشكلة مشكلة وهذا خطر هذا خطر عظيم ويليث هذه الأمور سنأتي إن شاء الله تعالى في المستقبل على ما بشن حتى نكمل من الغارات التي سنشنها عندنا غارات كثيرة سنشنها غارة على كثير من الآفات الاجتماعية منين تبدأ المجتمع مثل الكسكاس صار وانت راح تسد تخرجك تقضع اخرى فهناك غارات كثيرة لابد من شنها متى ما تقبلش تدير لكن هذا الغارة لابد ان نستعد له وهي الغارة على الرقية غير المشروعة الرقيه غير المشروع والافاس اللي تلبست بها الرقيه غير المشروع فلا بد من ندوات خطب ومطويات لا بد ان تنشر حتى ينتشر الوعي لماذا لانه صار كثير من الناس تزندقوا في هذا الباب صاروا زنادقه وليا بالله حتى الناس صاروا زنادقه فتاتي امراه تدعي انها ذهبت بكارته لماذا جمعها جنيا أرأيتم إلى أين يصل اللبس يصل الخلط هذا لا يمكن أن يقع لا يمكن أن يقع وإلا لدع كثير من الناس نجي عندك بريف نجي عندك واحد 15 مليون ولا نحتاجهم فكاقا أرأيت غولا أخذا لا أنا ما تحتاج الغول تاو الغول يعني ياريتها بقى لك رأيته غولا قال رأيتها أما هذا الذي يدعين أولا ما يدرك لعلق الشيطان قد أخذها الشيطان يأخذها لابد أن يتصور بصورة يتصور بصورة آدمي أو مشابهة لآدمي غير ذلك لا يمكن وتصور بنافنة كل هذا يقعد يفكر الآن تخيلوا لو ادعى كثير من الناس بأن الشيطان يأتي البيت ويسرق من غير أن يتصور هناك سترى مفاسدة كبيرة كل يدعي أن يأخذ الشيء ويدعي أن الشيطان أخذه هذا لابد أن نقف أمامه قال فأخذها فحلفت أن تعود فأرسله فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك يا أبا أيوب قال حلفت أن تعود قال كذبت وهي معاودة للكذب سيأتي وتقدم قال فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك قد يقول قائل لماذا أرسله مرة ثانية كان يعظمون الحلف بالله كان يعظمون الحلف بالله فمثلا مما يؤثر أن من حلف لكم بالله يجب أن تصدقه حتى لو قلت آمنت بالله وكذبت عيني رب آمنت بالله وكذبت عنه يؤثر هذا عن نبي الله عيسى عليه السلام أنه رأى إنسانا سرق فقال له لماذا سرق قال والله ما سرق قال آمنت بالله وكذبت عين كان العظيمون الحالة بالله لأنه إنسانه يحلف وبر القسم اختلف العلماء في سنته على بيانه مرة في مجلس الماء هل هو واجب ولا لا فبهنا هل يجب أن تبر قسم أخيك أو لا أنا يحلف لك يقول لك والله لا تفعل كاد هل يجب عليك أن تبر بقسمه للا هذا مبحث المهم كانوا أظلمون بالله والله فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك قال حلفت ألا أل أل تعود قال كذبت وهي معاودة بالكذب فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الثالثة هي آخر الأعذار نعذرك مرة اثنين تل تل من العرب تقسم الثلاثة فمثلا نجد انه, انه حرم علينا الهجر فوق ثلاث حرم علينا الهجر فوق ثلاث كذلك الانسان نبي صلواته كان يقر الزاني يقر الزاني ثلاث مرات يجي يقولوا زانيت قلوا لعلك فأنت كذا لعلك لا ثلاث مرات ثم يقيم عليه الحد هنا ثلاث مرات مارقا مرات خلاص قال فقال والله ما أنا, ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت العولة إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي آية الكرسي إقراءها في بيتك فلا يقربك شيطان فلا يقربك شيطان ولا غيره فلا يقرب أهل مكة أدرى بشعابها هم يدرون من الذي يضرهم مما يفعل. فقال اية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره طب حنا لماذا صدقها كانوا ايضا كما يعظمون الحرف يعظمون العلم عطاها علم روح مدام عطاها علم لا يسألت اسمح لي اسمح لي اسمح ولكن ماذا علما فالله روح الله يسأل فقال ما فعل أسيرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فأخبر فأخبره بما قالت قال صدقت وهي كذوب صدقت وهي كذوب أي كثيرة الكذب هذه رواية التلمذي رحمه الله تعالى وقال المصنق وتقدم حاديث أبي هريرة فيما يقول إذا أوى إلى فراشه ذكر ويت أبي هريرة مجاش غولة ووججات غول يعني أرسلوا إلينا نساءهم أنا الحرب رأي كبيرة جراج المنفاش بات الغولة طبعا وهناك قصة أخرى لأبي بن كاب أن أبي بن كاب أن أباه أخبر أن أباه أخبره عن ابن أبي مكاب كاب أن أباه أخبره أي أبي بن أنه كان لهم جرين فيه تمر جرين هو الشيء الذي يوضع فيه التمر وكان مما يتعاهده فيجده فينقص دائما يطلع عليه فيجده فيناقصه إذن هذا كان يأخذ لكن يتصور فحرسه ذات ليلا فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم قد الشاب المحتلم أغلام هذا كوين احتلم كهيئة يعني يشبيه الإنسان حيانا يأتي على صورة إنسان حيانا على صورة تشبيه الإنسان فقال فسلم فرد عليه السلام السلام عليكم وعليكم السلام يغوري السلام فقلت ما أنت جن أم إنس قال جنن احنا لو كنت وانا الان انا خربتها كاسك ميسا قصيش قاعد رأى خجعبك ويكلفه هي راسة الصدقات يعني. الزكاة كان يجمع الزكاة شوني سلامت راسي الزكاة ان شاء الله خطر اخرى وربي ما يضي اللي يخلق ما يضيع اللي <تصفيق> يخلق ما يضيع يروح وخليهم ايه قراء كانت بجين شوف يعني يعني الانطلاب هذا اللي حدث لنا صار نحن نخاف من الجن وقلت نحن نخاف منك الان قلت جنن ام عين قال جن فقلت ناولني يدك ناولني يدك فاذى يد كلب فاذا يد كلب وشعر وشعرك يده يد كلب وفيها شعر شعر كلب الله ذلك فقلت هذا خلق الجن يعني خلاص انا عرفت بان انت جن وماشي قاعد قاعد هذا خلق الجن فقال لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني يعني الجن يعلم إذا جاه واحد, واحد صحيح لقد علمت الجن أن ما فيه من هو أشد مني أخوانا يعني إنسان لابد أن يقرأ القرآن وفي السورة سورة النمو مثلا حدث أمران لما قال سليمان عليه السلام تشكون يأتيني بعرشه تشكون يتكلم لولاني فريد سعوش قال له أنا أزيق به قبل أن تقوم مقامك هذا قبل ما تقوم يكون عندك العرش كامل وهذه قدرة خارقة سبحان الله قبل ما نقوم جيب لي عرشها كامل هنا قو قوة قوة أجيبة قال الذي عنده علم من الكتاب إنسان عالم صالح مؤمن تقي أنا أأتيك قبل أن يرتد إليك الطرف قبل ما ترمش كيف؟ أنت قادر الدير يعني السؤال لا يطرح مش بينا نقرأ قرار هذا هذا ولو كنت عالم إن شاء الله تقول عندك علم الأولي والآخري أنت تجيب عرش كامل مملكة تجيب سليمان قبل أن يرتد إليك الطرف يعني قبل ما يرتد يم... سرعة يعني يقوم ولا يرتد الطرف الطرف أسرع قال العلماء بالدعاء بالدعاء اللهم آتي, آتي به يجيب بالدعاء إذا نشوفوا يا أخوانا الإيمان لي في الإنسان الإيمان لي في الإنسان مع إفريث من الجن مؤمن إفريث من الجن مؤمن كان مسخر سليما هذا أعظم قدرا وأعظم شأن من عندهم من الله من هذا عند الله أعظم شانا عندها من هذا عند الله عسى وجه فما بالك بعفريت مضر عفريت كافر الإنسان لابد أن يعلم أن الجن يخاف بني آدم المؤمنين أما الإنسان الذي له رهبة فعليه أن يعالج نفسه أن يعالج نفسه بأن دائما يتذكر مثل الأمور أو يزاول يوالف يعني يدخل في مكان خالي قال شوف اربع سرين وانا الله غير ما شاء الله يعني واشقفنا قاعدا نحاولو نديرو ساعدي شوف انا جالها نديرو بيك بيتي سنو او يأمرنا بسنوحه قلنا <تصفيق> الله يعني, يعني مرة في, في, في بلدة من بلاد الكف في بلدة من بلاد الكف يعني كانت هناك يعني فيلا كبيرة وهذا ما سمعوا يعني فيحكوننا الاشياء اللي تحدث يعني انه الاواني يشوفوا عاده تصعد في السماء تنضرب تضرب, تضرب على ارض الحاقد وهذا ترى هذا يران الانسان احيانا ان يرفع وتضرب ارض الحاقد يعني لا ازيدكم من جنزات ما فقلت روح ليس على عليكم روح هم كفار وروحوا خلوني وحدي. فدخلت في ذاك الفيلا وبقيت. واذا بي اسمع ذاك الهز. التحت يعني الحالة رايما خلطت التحت. الحالة شوف تحت راهي عندي وش مقول لك. حملة عماعا يعني. فبقيت انا في مكاني وبديت من قراءة صورة البقرة. ساعة ونصف كاملة. ساعة ونصف كاملة. كل شيء. لا اصح بس شيء يعني لما صار, لما صار ورجعوا و تحدثنا يعني كانوا يظنون أعطوني اسم نسيته بالالمانية يعني هذا اسم خاص بزعيم القبائل الهندية ويجا عندي اشتوه الهند الحمر كان زعيم ما بيش يسموه قال لي اسأل لي قنطة منهم بقعنا زعيم مثلا الهند اخشوف عندي, عندي ريشة عادي الناس جزائري عادي فيظنه يظنه ان الذي يخرج هذا الارواح الشريرة هم يسموه هم يسموه جن هم الارواح الشريرة يظنه يخرجها غير الناس مختصون بهذا <تصفيق> بهذا القمر هذا نقول له احنا عندنا القرآن نتلوه فلا يبقى معه شيء يبقى معه شيء فارد مرة ان يعني انه شافه هو يقول له هو يقول له حصة وراوها في التلفازيين داروها عليها أروح شيريبان ويرقولهم واحد راجل شيخ كبير كذا يتكلم هاوس يبكي كذا ويقولهم هم جاو هم جاو قاعدين هنا ويحدث هو هذا الطبيب هذا النفساني مثلا يقوله اين هو هنا هان يشوفهم طبعا قال لي بلك انتا تروح آه. آه. عندي شغل ملوك مضيقش وقت يعني ايه طرحت عايشي تاني ايه طعا الصحبة لا لا قلت له اني هذي عمو حنا عارضا الله عن مباركة ما بشتق صدعاء فعندنا اشغالات المهم هذا قال ايش يعني ناهيك عن اهل الايمان احنا ولو سأعني ناهيك عن اهل الايمان اهل الصالح كيف يتصرفون مع الشيطان يعني الله عز وجل يحميهم يحميهم ويخوفوا الاعداء منهم فهنا قال هذا خلق الجن قالت قال لنغول هذا لقد علم الجن ان ما فيهم من هو اشد منهم احتفر مني قلت ما يحملك على ما صمعت لا يحملك, لا يحملك على ما صنعك يعني لا شك فقال بلغني أنك تحب الصدقة تحب بشي تحب الصدقة قلتكم أنتما مش مشكلة تحب لأن الحب هو مثل الجيران الجيران الذي يوضع فيه الطعام مثل حديث ابي ايوب الانصاري نذكرين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اول بيت نزل فيه شو بيت ابي ايوب الانصاري فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اتريد السفل ولا الاعلى كان عنده طبيقان فقال السفل ارفقوا بنا يا غشاني اصحابي يعني اصحابي نهاركم صحابي جون وكانتنا نكون الفوق في ازعاج لكم السفل ارفقوا بنا فطال فبتنا وانكسر حب لنا اي جر فيها ماء لنا انكسرت فصارت وقطرت انتهت انزل على النبي صراس فوضعته لدائي حتى لا ينزل شيء منه حب هو الشيء الذي يبع الماء يبع التمر يبع قال هلوش قصده تحب اي تجمع بلغني انك تحب الصدقة فاحبرت ان اصيب من طعامك فقلت من الذي يحرزنا منكم وبيبن كاشح بيستفيد قال مالذي من يحرزنا منكم الحاجة التي تبعدكم عن معشر الشياطين والجن فقال له هذه الآية آية الكرسي قال فتركتها آية الكرسي فتركوا بالله لكم مش من واحد يغفل عن قراءتها في الليل مش حال من واحد بيمره وينام وما يقرأها مش حال ما لا يغير ما لا يغير الناس خاصة خاصة الذين مرنوا أنفسهم علىها لا تدعناها تدعن أبدا إياك أن تدعى آية الكرسي يعني من أعظم ما يحفظ الله زوج به ويرقي بها نفسه يرقي بها أولاده يرقي بها أهله فلن يصيبه مكره بإذن الله خاصة إذا عقد القلب يعني إذا يستيقن بأن الله سيجيبه ويستحضر مثل الأحاديث والله ذي لا لغة فقال هذه الآية آية الكرسي قال فتركته وغد أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدق الخبيث هذا الحديث رواب الحبب صدق الخبيث وهنا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تسبوا الشيطان لا تسبوا الشيطان ولكن تعوذوا بالله منه فإن الإنسان إذا سب الشيطان صار كالدار مثل الدار يتعاظم حتى يصير مثل الدار يتعاظم الشيطان نرفيته هذه أخشك تسبه ولكن استاذبه استاذ بالله منه استاذ بالله من شره فانه يعود كذب بابا عندما يقول الانسان اعوذ بالله من الشياطين ولا تسبه تذكر هذا الحديث والنبي صراخ يقول هنا صدق الخبيث الظاهر ان هذا سب قال العلماء لا وصف الشيطان باوصافه التي فيها لا يعد سب اذا قلت الشيطان اللعين فلا يعد سب بس الشيطان الراجم كلنا نقولها الرجيم مش سب فالظاهر سب لكن انت تصفه بما فيه هو رجيم ترجمه الملائكة ويرجم الناس بوساويسه هو لعين لعنه الله عز وجل خبيث مش خبيث طيب هو خبيث لكن ان تقول له لعن الله اباك يا كلب يا شيطان الكلب هذا لا فهم لأنه ليس كلبا انه ليس كلبا انت تصدقه بشيء ليس فيه وانت تريد ان تسبه فهنا اياك ما تقولش سرع هذا سرع هذا ولا لا يقول بزرع الناس عن الشيطان ف... هو اعمل بلا مش تراجيم اعمل مثل الذبان اذا صدق الخبيث وصف لائق الدليل على انه وصف فيه طولنا عندما ندخل الخلاء لهم ان نعود بكمل الخبث والخبائط الخبث وذكور الجن والخبائث مناث الجن فهذا ليس خروجا عن صفاته التي جاء وصفه بها في الشرع صبر وشمع